سابقاً في نهاية العالم وما بعدها. تعريف كلمة الميزان. هذا الميزان سيحدد القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لذلك العدل يوم القيامة عدل مطلق. القسط، القصط والقاص، والمقصط يساوي مربع. هي بحد ذاتها أصبحت هباء. وبما أن الأعمال الشريرة سوف تصبح هباء منثورا. أما الأعمال الخيرة فهي غير كافية من أجل دخول الجنة فمن هم أهل الجنة؟ إن أعمال الإنسان غير كافية تماما لدخول الجنة لأربعة أسباب ما هي هذه الأسباب؟ أولاً طبيعة الحياة الدنيا التي نعيشها حالياً قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد السبب الثاني طبيعة أعمالنا قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة السبب الثالث قصر عمر الإنسان على هذه الأرض قال كم لبثتهم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين السبب الرابع هو جهلنا وعدم معرفتنا بالأمور وحقائق الأمور قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الجنة مثل ما ورد في العديد من آيات القرآن الكريم هي أجر عظيمة فكيف سيحصل المؤمنون على هذا الأجر العظيم هنالك كلمتين في سورة عم أو سورة النبأ واحدة عطاء والثانية وفاق بالحسبان فالجنة هي عطاء إلهي برحمه الله وشفاعة رسوله وسوف نشرحها الآن أما جهنم فهي وفاق أي أن الله لا يعزب الكافر أكثر مما يستحق هاتين الكلمتين واضحتين في سورة عما أو سورة النبأ بالنسبة إلى العطاء قال تعالى عن الجنة إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابة وكأساً دهاقة إلى أن يقول جزاء من ربك عطاء حسابا أما بالنسبة للجانب الآخر فقال تعالى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا إلى أن يقول جزاء وفاقا إذا لغويا إن كلمة العطاء تعني بدون مقابل هذا عطاء أما الوفاق فهناك مقابل له من الأعمال الشريرة، إذا أصحاب جهنم سوف يعذبون فقط بقدر ذنوبهم وليس مزيدا لأن هذا يدعو إلى الظلم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي سورة الكهف: ولا يظلم ربك أحدا. إذا جهنم ليست موضوع الظلم. لأن الله لا يظلم أحداً وعذابها وفاق بينما الجنة هي كرم من الله بلا حدود فكانت عطاء لكن كيف الحصول على هذا العطاء بطريقتين سنتين الأولى رحمة الله والثانية شفاعة رسوله رحمة الله التي وسعت كل شيء قال تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء وقال أيضا يدخل من يشاء في رحمته إذن من يشاء الله لأن ليس هناك إنسان بعمله أو بكمية أعماله سيحصل على هذا الأجر العظيم أوضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي, الذي معناه لن ينجي أحد منكم عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى كلمة الشفاعة؟ الشفاعة هي كلمة مشتقة من كلمة الشفع الآية الواردة بصورة الفجر قال تعالى والشفع والوتر فالشفع بمعنى الزوج وكأن الشافع سيكون زوجا ملازما أو ملاصقا للمشفوع له وهذه نعمة كبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع لنا وكأنه يلازمنا في الدخول إلى الجنة لكن هذه الشفاعة ليست مطلقة لكل إنسان أو لكل ملك قال تعالى صراحة قل لله الشفاعة جميعا وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إذن الله سبحانه وتعالى في البداية سيأذن لرسوله الكريم بأن يشفع إلى أناس يريد لهم الله دخول الجنة إذن الشفاعة ليست خارجة عن إرادة الله أي حاش الله إذا أراد الله أن لا يدخل أحد الجنة، فالشفاعة لن تنفعه أبداً شفاعة الشافعين لكن إكراماً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله سيأذن له للكثير من الناس بأن يدخلهم الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة لسببين اثنين، أولا هو رحمة مهدات من الله للعالمين ماذا عن العالمين؟ يعني كل العوالم من الإنسان إلى النبات إلى الطيور قالت تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن هو أيضا أحد جوانب رحمة الله في مخلوقاته. السبب الثاني لأنه وحده فقط من بين كل مخلوقات الله صاحب المقام المحمود وهو أعلى مرتبة يمكن لأي مخلوق سواء كان إنس أو جن أو ملائكة أن يحصل عليه قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذن الشفاعة له وحده صلى الله عليه وسلم من هم الناس الذين سوف تشملهم هذه الشفاعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه إذا كل من أقر بالتوحيد على الإطلاق ستناله الشفاعة الموضوع الآخر صلى الله عليه وسلم هو أولى بكل مؤمن من نفسه سواء في الدنيا أو في الآخرة يقول الحديث الثاني الذي رواه أيضا الإمام البخاري ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هكذا رأينا من بعد حساب الأمم وحساب الأفراد ورحمة الله جاءت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كخاتمة وشاملة من أجل دخول الجنة والفوز بهذا العطاء فهنيئا لأصحاب الجنة هذا العطاء وهذا الفوز العظيم أما أصحاب جهنم فبما قدمت أيديهم أمامهم الكثير من الأهوال التي ستحل بهم